آه يا ذكر الحنين المؤلمة وش اللي جابني في بالك ما صدقتنا أنساك حسبتك رحت في فالك صوت بدنيتي ذكرك وش اللي ذكرك فيني بعد ما كنت ناسيني غريبه انت هذا انت تجي وتمد لينا تجيني شايله حزانا اوهام الدنيا في عيونك ما ادري الوقت هو خان ولا اللي يحبوناك راح بعد وخليني ترى ما فيني أكفيني أنا ماني على خبرك ولا قلبي تحت أمرك هذا كولت منيتك جيني وافرح بشوفك صحيح اني ترى جيت تعذرت ان تب ظروفك لا ما ولا أمشي أبد بدرباك أبي تبعد وتنساني أبي تبعد وتنساني